كَيفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عِندَنَا إِنْ دَاوَى عِنْدَ سُوءِهِ إِلَّا الَّذِينَ نَعَتْتُمْ ثُمَّ إِنَّ دَأَيْمَنَ جِيدُ تَنْقُمُ لِكُم فَسَتُعِيدُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كيف وَعَلَيْكُمْ لَا يَرۡكُبُ فِيكُم إِلَّا وَلَا كَذِبَ مَا تَظُنُّونَ بِأَفۡوَاهِهِمْ وَتَكۡذِبُ اشتركوا في <تصفيق> لا يرقبون فيمن إلا الله عز مما وأولئك هم المفتدون وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لَّمْ يُؤْمِنُون وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن ضَيَعَ عَنْ دِينِهِمْ وَقَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيُّمَا الْكُفْرِ إِنَّكُمْ لهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون